بسم الله الرحمن الرحيم أ ل ف ل ا م را تلك آ ي ا ت الكتاب والذي انزل إ ل ي ك من ربك الحق ولكن أ ك ث ر الله ن ا س ا ا يؤمنون ل ل الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على ا ل ع ر ض وسخر الشمس والقمر كل يجري ل أ ج ل مسمى يدبر ا ل أ م ر يفصل ا ل آ ي ا ت لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد ا ل أ ر ض وجعل فيها رواسي و أ ن ه ا ر ا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إ ن في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون وفي ا ل أ ر ض قطع متجاورات وجنات من اعناد وزرع ونخيل よしこびまえんわ حد よしこびまえんわ حد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان س ي ذلك لايات لقوم يعقلون و إ ن تعجب فعجب قولهم أ اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد أ و ل ئ ك الذين كفروا بربهم و أ و ل ئ ك الاغلال في اعماقهم و أ و ل ئ ك اصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات و َ إ ِ ن َّ ربك َََ لذو َُ م َ غ ف ر َ ة ٍ للناس ِِ على ََ ظلمهم ِْ و َ إ ِ ن َّ ربك َََ لشديد ََُِ العقاب َِْ ويقول ََُُ الذين ََِّ كفروا ََُ لولا ََْ أ ُ ن ْ ز ِ ل َ عليه ََِْ آ ي َ ة ٌ من ِ ربه َِِّ إ ِ ن َّ م َ ا أ َ ن ت َ مُنْفِرُ ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أ ن ف ى وما تغيض ا ل أ ر ح ا م وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال سواء منكم من أسر اسر ل ل ق و ومن جهر به من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من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 ويسبح الرعد بحمده و ا ل م ل ا ئ ك ة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد ا ل م ق ا ل له د ع و ة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إ ل ا كباسط كفيه إلى الى م ا إلا كباسط ء إ ل كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إ ل ا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلال بالغدو والاصال قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دوني اولياء لا يملكون ل أ ن ف س ه م نفعا ولا ضرا قل هل يستوي ا ل أ ع م ى والبصير أ م هل تستوي الظلمات والنور أ م جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أ ن ز ل من السماء ماء فسالت أ و د ي ة بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابع ومما يوقدون عليه في النار بطغاء حليه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل ف أ م ا الزبد فيذهب جفاء و أ م ا ما ينفع ينفع ف الناس م كذلك في الأرض ك يضرب الله ا ل أ م ث ا ل للذين استجابوا لربهم ا ل ح س ن ا والذين لم يستجيبوا له لو أ ن ل ه م م ا الأرض في جميعا و م ل ه م ع ه ل ف ت د و ا ب ه أ و ل س ي للعلوم الاسلاميه ا م ه ن ع ل م ماء أن ما إليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكر اولو ا ل أ ل ب ا ب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أ م ر الله به أ ن ي ص ل ويخشون ربهم و ي ق ا ف و ن سوء ا ل ق س ا ب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و أ ن ف ق و ا مما رزقناهم وارزقوا مما رزقناهم سرا و ع ل ا ن ي ة و ي د ر ؤ و ن بالحسنه السيئه اولئك لهم ع ق ب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آ ب ا ئ ه م و أ ز و ا ج ه م وذرياتهم و ا ل م ل ا ئ ك ة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما امر الله به أ ن يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الداع الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في ا ل آ خ ر ه إ ل ا متاع ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه قل ان الله يضل من يشاء ويهدي إ ل ي ه من اناب الا ذ ي ن ن آ م و وتطمئنوا ق ل بذكر ب الله ألا بذكر الله بذكر تطمئن القلوب الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ق و ب ى لهم وحسن ماب كذلك أ ر س ل ن ا ك في أ م ت ي م ه قد خلت من قبلها أ م م لتتلو عليهم الذي أ و ح ي ن ا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إ ل ه إ ل ا هو عليه توكلت و إ ل ي ه متاب ولو أ ن ق ر آ ن ا سيرت به الجبال أ و قطعت به ا ل أ ر ض أ و كلم به الموتى بل لله ا ل أ م ر جميعا افلم ييئس الذين آ م ن و ا أ ن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفوا ر ت ص ي ب بما صنعوا ص ا ر ع ة أ و تحل قريبا من دارين حتى ي أ ت ي وعد الله إ ن الله لا يخلف الميعاد ولقد ا س ت م ز ئ برسل من قبلك ف أ م ل ي ت للذين كفروا ثم أ خ ذ ت ه م ثم اخذتهم فكيف كان ع ق ا ب أ ف م ن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ِ وَمَنْ ل ل ه فما لهم من هذا لهم عذاب في ا ل ح ي ا ة الدنيا ولعذاب ا ا ل آ خ ر ة أ ش ق وما لهم من الله من و ي ق مثل ا ل ج ن ة التي وعد المتقون تدري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر أقول هذا وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يفرحون بما انزل إ ل ي ك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعو إ ا ل ي ه ماب وكذلك انزلناه حكما عربيا ََِ ولئن َِ اتبعت َََ أ َ ه ْ و َ ا ء َ ه ُ م ْ بعد ما جاءك من العلم ما لك من, من ما لك من الله من ولي ولا واقع ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول أ ن ي أ ت ي ب آ ي ة إ ل ا ب إ ذ ن الله لكل أ ج ل كتاب ي م ق و الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمك وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الداع ويقول الذين كفروا لست مرسلا